هذه الخصيبة ألقيت في تونس عام 1880 وفي عام 1885 لا يزاد العرب هم العرب ولا تزاد الخصيبة هي الخصيبة أنا يا صديقتي متعبا بعروبك أنا يا صديقتي متعب بأروبك فهي العروبة لعنة وعقاب ماذا أقول فمي يفتش عن سمي والمفردات حجارة وتراب امشي على ورق الخريطة خائفا فعلى الخريطة كلنا أغراب أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد لكن ما هناك جواب لولا العباءات التي التفكوا بها ما كنت احسب أنهم اعراب يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب قبلاتهم عربية من دارا فيما رأى قبلا لها أنياب من أين أدخل في القصيدة يا ترى والشمس فوق رؤوسنا ترداب وخريطة الوطن الكبير فضيحة فحواجه ومخافر وكلاب والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصار وخريفة الوطن العربي وخريفة الوطن الكبير فبيحة فحواجز ومخاطر وكلاب والعالم العربي إما نعجة مذبوحه أو حاكم قصاب والعالم العربي يخجن نصه في خيتيه وربك الوهاب. أصفيحة الأحذان هذا عالم يثري به الأمية والنصاب في عصر زيت الكاد في عصر زيت يطلب شاعر ثوبا وترسل بالحرير قحاب إن الجنون وراء نصف خطائه أو ليس في بعض الجنون ثوابه فتحملي غضب الجميل فربما ثارت على أمر الشماء هضاب فإذا قتلت على العروضه مرة طلق الطبيق بطحنها الأهجاب لا تغضب مني إذا غلب الهوى إن الهوى في طبعه غلاب فجنوب شعري كلها مغفورة والله جل جلاله التوارد